هي اهلا تاني ومرحبتين ده يوم عيد على كل الحي هي وهي وهي والله لو هل الساعه دي خايل قرشين والله ربوش العين سجاد الحبايب ابن زين سجاد الحبي ابن زين جيدين من شدهم طيرين وطرقهم بإيشاعش عضاي هيو هيو هيو هيو والله و هالسعد يا خاير حيت فرحه وملي الدنيا فرحه ومال يا دوب ويدوم والله اللي يدوم <تصفيق> يا جلبي حبيبك ضم ابن وخي وخال وعم ابن وخي وخال وعم وحد الأرض بلدنا الأم بلد الخضرى وبلد الماي هايو هايو هايو هايو والله وهل السعد يا خايري قطرناك بين الأيام وعيوننا بص القداف واليوم صرنا بخير وسلام ودي أجمل مستقبل جاي هايو هايو هايو هايو والله هل السعد يا خاي